أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بخصبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تدغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصد ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنقل ذات الأكمام والحبذ ذو والريحان فبأي آلاء ربكما تكيبان وخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من نار جم من نار فبأي آلاء ربكنا رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكيبان مرج البحرين يلققيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكيبان أعوذ بالله مشتركين بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن أعوى سورة الرحمن سورة الله مكو سوداء بينا بي كمية قال سبحانه الله يقول الرحمن الله الرحمن كها على المر القرآن فهذا كان صوت مرأي قال قرأي الشجر يددنان مجع الرحمن ما هو قلم الرحمن فالنطل بيده و بسم الله الرحمن الرحيم رحيم هذا مجع الرحمن يددنان الله سبحانه وتعالى بي. الله دينتهن، المريسة دي على القرآن القرآن كنا دينتهن، سعدت كباري، صلى الله عليه وسلم، إلهي سبحانه وتعالى كتاب كسر روح الضبع خير طلوع ضوئي، لا وروح ضدك هو خير بلام برسول صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلم، برسول صلى الله عليه وسلم، فكل جيا ضدك هو كرامة من من قرأ القرآن فهو قائري وكيلي يقاني يكو أسرع طعام فلو مركع الله الرحمن كهذا علم القرآن خلق هو الإنسان إنسان كي خلق هو الإنسان هو أبوري علمه هو باري مركو كذب البيانة هذا القول يا هدلك ينبري وعرفك ينسي لي وعرفك أدنبري إنو حضر الله وعاهماتك وقاض ليسيي الله سبحانه وتعالى البيانة هو النطق يقول الله <سؤال> سبحانه وتعالى هذا القيناة برين النواشة في المصر التوليون فرحان هجل الكريم وحاة السنجرة وحاة على سنة أيها الخير يشر مننا عارف كيسا كسب وبيحيينه ووقعسه وحاة فروحي قوي هاي بمالا وخدها عارف كلياته ويهو دي ايده اي قول من اي الفروحة اللي يقوله سي تقول الناس بحروحة يحروح عارف كبه الله يقعده نعنى صدقه مهيم هاي هذا بيسرع حتى وكايله يعلمه الضيان عبدت له البر حاولوا الى البر سبحانه وتعالى سروا الشمس قرها ذا والقمر هي والقمر هي ضيحا خسبان يجريان وحي كسولان بخسبان حساب بدكم حساب صحيح وحساب كسولان ومربى ما بين دجان بي كل كان سمر بيح يا قرعنا واسد او انتاس وهي iyay inta soo muru bay daktar iyagaa حساب wax ku hisaab samayn oo sanadka iyo bilaha iyo waddanka deynta la isku dheeyo wa hawlba iyo iyaga wax looga hisaabiyaa oo iyaguna hisaabe ku soo saaray marba meel ku degan waxa najmu hadqa washajru iyagii ku waya iyasii ساسا فسنتو بني لكن النعباس هو كفصرعي والنجم واجيت كأن راعي وحيداض واجيت كما في الروح كذان ببحر مركو قرانا اسقبع بعض ما على النجم الدهاو لكن فسنتو عجب أيه نوا حدك والنجو والشجر اللي انكسر واجيت كصاعق ليه زد دان اللواد وإلهي يسجد سبحانه وتحت كه على الجيد الصعب إلهي يسجد الجيد الصعب ترب إلهي يسجد وإن من شيء إلا يسبقه الحمد ولا كله تطونه سجوده انه غرامان تسبيحا فانه غرام محمد ولي الله لا اله الا الله بين الزهاره بتسبيح السلام ذكر لله وسجد فكر سجد لي مركا سدين الان اسجد لله بديعن سبحانه وتعال والسماء سما لنا رفعها الى الله ووضع خري او وضع الميزان عدالته الى الله هو جيبه وعن وان عدالته لو غرتي عداله لقتيل الى بابك امرئ ان عادل المغرب dal الكيس fee'l kiisay mu'aad nahu hukum kiisayna cadaalad ku sameeyo hadu hukumaayo ila ila waha wakh lugu garta cadaalad wax lugu miisaan soo dejiyo marka wax lama garta laban gartan ruha haqiis waxa ilaahay baa barso ka faddel iyo wakaas iyo kiiladan iyo waxa soo أو ضع إله وسود الجهل ميزان عدالة وله سود الجوا أمره ووأعلى دعاء دعاء دعاء الله سبحانه وسلو الجوا عبود الله تضعوا سيدنا واحد قد بنقوله ميزان كوسود الجي وعدلة في الميزان سيدنا واحد قد بنقوله ميزان كيوح كي عداله إنسان الميزان إنسان سيدنا واحد قد بنقوله أيضا ذات الحقاد أي رب سبحانه وتعالى ووسود الجي ميزان كوي الله تضع في الميزان وقيمه ولا يتصي. الوزن ولا الميزان كبر القصي عدل هذا ولا تقصرو وتطرح كأنه الميزان. ده كله بيجي يو بيجي ده كأنه سبحانه وتعالى. والأرض بالكين وضعها إلهي هو أبوري وسلد جل للأنعام مخلوق وضعنا للجريد حجلب النورام حجل الدجاج له حجل السائحان له حجل البيارن له مجلس تنو له إله سبحانه وتعالى للك استجع إنو خيانة وأورا وسود الجي للأنام ومخلوف مخلوق قادم يوحنا الصمد يكون يوحنا الخود فيها وحقصا من فعل قصرا إلى مرمى ك إلى رب أن لهيم برب فيها وحقل كقصرا فكية قطع الر كرد وانثى صنوع ونخل وقصرو يتميرات ذات الأطماع saaxiibaha كم wa maashaq timirto kasoobaxay wa weelka ay timirto ku dakhjiftaa kasoobax timirto markaa waraa arkaa beerta ay qaameys waxa weeyey ee landas kasoobaxay soo xadeen noqonaysa oo ka wakum ka markay banka ay kasoobaxba kum la dulka waxaa ku sigan faakiin oo allee subhanahu wa ta'ala intee hadheer qalaabeyna inagu nees aan joogno intaas oo nooc qudhaar hal aan naqaan ka soo baxaa adduunka mees taas meesha taqtawa sadana qoonba ku talabo waxaa ilaahay subhanahu wa ta'ala u wareeyd wa nakhlabu ilahi haaro kan kasoobaxda wa alayhi subhanahu wa ta'ala al-hab wa min sajidi very ski ya sarrenka iyo haaro ka iyo waha haba dalay kala baan digirtii iyo intee habadi bul'asq walla nidaahiya waxa uu go'eerada adii aad u arfada baajir oo luu dahiyaha ah niimadii la dhamaystirey ah igoon balata geerada soo agay lugood goonayeen ta geed baajir oo arfada وتقوم كبان جلها عرفت بقدر مرق روك تنتاج وبجدو ادي ادي الجومب <سؤال> كسب ربك الله تكديو ام بالي سبحان ان سي جن على ربكما فبدني عولك من عولك زمداه تكديان بيني الهن عول البدن او هذا الدين ترى هلك لو شغا اي كم ديين ما هو او خلق الإنسان علمه البيان الكاسك صب الله انتنعوا اليهين وشيق الرسحة يضيحا حسابتك فصلا ووكا الصداني يسلوا وحاسوا اليهين انسان يقولكم هل لو حويل فبأي آلاء ربكما تكذبين نعمين كربيين أبدا انسي جنتين تيد, تيد سبحانه وتعالى موصن أبوره تيد اليهين نعمة ماهو وقال سبحانه وتعالى انتا سبحانه وتعالى إله ya dhumin sinti inna al-aamdan ma qabdi aadan ma jalaatan ba wiiisan ma amarka qaatan sa suubaan subhana wa ta al hasi go noqon sinti rub subhana wa ta al waadun oo quraanka oo sida ka dhege oo inta sonnaa fiisi haa jiilan lahayd mahad ايها وضوء جنكا با انتا جواب في عناوي اي يكون ومرك سؤ ان فغا يرى ربكم امر يسود ما هي كذا غري و هي لاين غي حمد لا يا حب هذا الجواب الاهي ونعم الله مثل مثلها و لكل حمد اي الحاجه جواب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خراف الاهي هو ابو المؤمن كلاه با سوى صوره من salsaran waalana dhoobo ka awor kal fakhari oo doobadan dhowaqa ah weeyd maxay fakhar fihey wa ashunko qad aronka qalashay adabta wax ugu nuftaan kuysaayta qacbay dhays fakhar marka la hasalna kalf khari wala midaha jiraygo kale iyo ashonkayu waxa dhowalada laga sameeyo waxa xalqa ilahay wuu awooreel al jan jinn ka oo ka awoorey min maari jinn oo al haji oo min maari ilahay subhanahu wa ta'ala aadam noo ku awoorey ee dhowadasta oo marba لا قاولو در تخيخاسان وا كان ماركا فانو يي سين راي ما تكذبين. رب المشرقين هو إلهي. رب المشرقين في حجاجه يقرح الاستكمال كما دعى رب المشرقين ورب المغربين هو الهي رب المشرقين سكه كسوبله مarna ay shitaa kasobbahdo rabigi aboreen wal maghribayn allah wala min raay qur'aana ku dhacdo ilayhiga aboreen fadaa ya allah rabkumaytu kadiba nicma inoo guurtada deelkeela kasobay xaday wakaso harki mar iyo qadni wasqadar manayay wiiyiga badna ma is kaga daraan baajiro wiiyiga soo waxalabaa inuu bad ku daro ilaahay subhanahu wa ta'ala rabad wad dewaafad oo wiiyaha badan kubiyaalka iyo bad ha kala biddudnaan oo bad dahbadnataa laakin wiiyguna waa badu maraj ilaahay waddalay arsala oo macnaheedu ah al bahrayn قدر سميعان وعلى سبحانه وتعالى او قادر بي انا ضد ضد عقته لا لاش لا قوله وان نعن بل انت تجد في سوق جاري كل سبحانه وتعالى انت جل اللي انت في حقوق الجاري كلام بولاس بنكو دند بيانس جاري كلام الى دولكي هو سي كجرانو لكن خاص بفيش حاجه له يقول هو مرنعان يكون خراب الى الى كل عليم فأنا سألنا محاية تهي و سيء الله سبحانه وتعالى مخلوقي سيء و كو أنه أن يكون النعمة هذا بين الله هذا يبدو بيه و بيهالك بيه إلهي كالحرين يقول الله بينهما لبعض الضوحة والدحية و و بيهالك برزقهم تاذباء والدحية و فرقات فيه إلهي و كالحرين الله يبقى أن يسفحه تقوله من المدكة كالحرين قدر من ما يسبق الله سبحانه وتعالى فأنا أرى ربكم أتو كذبا يخرجوا و annu luul maajjan hay laa nin faayan fasireen to dhayn wax badan oo isku mid ah oo zoojayn haddana mid keri ah badani si to dhayn oo dibal kan hadda luul ka ii anoo waxay lama taay ee wan xasoob baayeen ka soo daayeen in si gaar ah ayuu waluun iyoor ji isiga kale la soo daayey qolada carabiga waxay ku bandh laba waqfar isku meela يخرج min huma wa badde keri waxa ka soo baha aan luul bal ka luul karo wadalku jiraa hada qoraxanaya dadka qayb takeen iyo qana badde keri ha laga hel wal marjaan waa luulka لكن yar yar qayb farsaminta kamid ay wa ka waweyn oo marjaan karo waweyn laakin labaduba waa luulkiina midna weenyana ولو لاي حلاي الجوار الصفن ديا الجوار يا صاله بدا دخله المن شاعات أبوري في البحر في شان البحر بض أن كشقيان لم دون ميل كلمه صوتي الله أبوري ري خل علاني حاي لمته قور بيته صونه سيده ابو ري طلع او رئيس تربان او سدا ويوي هذانا واحد ما قومه سو ديها قسميس يلاهي وخس انسيس فنه وتعاب سبحانه وتعالى نال أي عيل نقول عليه حدى أي نجريه عك الله قفس رجوله الجوار دون بله عالم شعات وكرى الصوت كل علام يلا في البحر بدى كل علام يبور على ما يصير اذ من وجال شخروا الله او في البحر بدى الله ابوه لا والله واسحو ذل روي كرى صايا ذل بدى الله ابوه في القرآن يبدأ بذلك المدى سيدي يبدأ بذلك العام نعم ويبدأ الله ورحه على من حالة يا ربك ما كل من عليها يجب أن يكون يومك دوشي فان وطلق يجب أن يومك وكل الذي فوق ترابي ترابي يجب أن يومك دوشي سهرًا أخذنا القرآن والباباة ينبو عليه سبحانه وتعالي كل من مخلوق كله يجب أن يومك دوشي سهرًا فان ودمانيا ويبقى وي و وجه ربك ارد يا وجيسا رب دي دل جلالي وينك وساحت كها والكراميه يا كرامين الله بدكم مؤمنين تا كرامين اي وينك بدمان اله يا كري يا هريه وحا كانوا دن وي بابيان فبي اي ربكم الله من مخلوقه في السماوات مخلوق السما الله ساطور والارض مخلوقه ذلك الله بريا كل يوم مالك كله هو اله كشان حرب في وجهه مخلوق كوبر نورينا هي، كوب دلنا هي، كوب عزينا هي، كوب دلينا هي، كوب على غطاء رقبلا أو طواف ذي جرم مرة هي، كوب الجلولة هي، كوب الإسلام هي، كوب الدراة هي،, هي, هي غير وكاس. ما له والب إلهي مخلوق سبحانه وتعالى. شو أنطى ذكوسته هي ودبّر يوم مامره إلهي سبحانه وتعصاده. قار على اي الدوكانكا يا هو غاتو امامشو وانا او غاتو سوسوس ساسو ليس مخلوق اس امامو يا قرانجي ديسي يا ملائكه اكثر ساي دولكو او هو سكو كو كسواني تدواس سمكو كل يوم هو في شار الله ما له هو مخلوق ساي ان كسبيه هو اساس اكرم امام رايا رب سبحانه وتعالى فدايره الله يحس اي مخلوق قال يا سلام استمرت الله يصح روح الضف فبرعوا ولا يا كثر البني يبغون كذب بني لا يسأل أحد فوقد سبحانه فبروكسوا على البني إياه كذب علىه آه إلهي هدان للسؤال وبحرم ويا الله صلى الله عليه وسلم ما لم يسأل إلا يقذب عليه هذا إلهي السؤال وقوع رونا يا سبحانه فبأي يا الحساب منك أيها الطقرا علاوة على التشلي يجيء وينسي سبحانه حساباً كذا مبيس الدنيا كن جوعاً أما إله عاصي أما عصا دوني اهو حساب روحك سواي سير مركي لا يكعبس ولا حساب تاس كسر عبسة أو يصير قريب وين قوة أتقانه واحد قوة أتقانه حساب جس كي لا واحد قوة فراني سو كدة ذل وخيرك وتعالى سنفرقه ونحساب الدونا الله كم ينكن أيها الطقران زوالاً للعسليه إنس يجينا هو المخلوق كان مصهر awaamirtan ma saaran way saraarada tikada oo soomaa oo xayi iyo oo waxa iska daayay oo kan sameeyo waaku amaadiye samada iyo dhulka iyo buuraha waaku diileen amaadi labadana qaadayeen isee jin marka xisaab baan iswaysooway subhaanallahu ta'aala u diyaad garoob ya maasharal ما عشر كنجنك أي معشر عشر كنيسجو ينصدعتهم هدد أولدان ان تنفذوا من اخبار السماوات صووات الجهويين كله إن تكدستان هدد أولدان والعرب يسلوك أقدار تيس لا تنفذون مباه الكرتان إلا بالسلطان في الجيء الدليل إن معدان إياه حرق موير كل حرق تمر في الجاي يستمر الراعي إلا هي توا اولو اخلاق مخلوقه السحقانو عر او الى ان سي او الشغلاتو سايسو دحغلها ترقنا بعضهم يوم يموجه في بعض أيها رب سبحانه والله الله يرحم داف كان ماشي فاغانا ان سي الجن ديو اي حسابتو سي ساو روخي عراري كرو دوون كرو بخشن كرو اسقرين كرو اسقر مي رب الله عز وجل عرف وبحثو حسابته الى الله يورتي سبحانه والسلام يساني قرصون قا واديل كرو وخاي سو محلوق وينتلي وينتج وينتلي وينسي وينتلي مد مد كارصوان يمرق مد وإلهي الله وينمرق كل رعبد و الله جبان كرو سبحانه و لا رحمته كرو لا مخيان كرو رحمته بحسن كرو روح كل إلهي سبحانه وتعالى بوح صوابياه مد ورب كسي و هو فرحك له و كل واحد قدب يا مرق سبحانه وكساو او أود بنه قيل بيسي سي اودس ان تعلق تام يا معشر الجن جن كن مقشر في سويمات الكيس هي والانس انس الجن السينه استخدمته اهو يا نس تبعتم حداد الاردن ان تنفلو ان قدح دحدان من اقبار السماوات سماوات الجهود جهادود والارض سماوات هي بنجلي ما هينا ولا او ما ردو السما كذا يسج الكتب لو ما تبدل الأرض غير الأرض والسماء واحد وأنت المركب اللي تبتديه روح السماء كبر حكار أما لوكا كبر حكار إيه ملك عرارة كارو مانكره تنفذوا علي ضحى دسه لا تنفذون الرف دسه كارو عرارة كارو مانكره متجعله بالصائم حيوف يهجر الجميع الدموي فداي على ما تكذب يرسل عليكم علي أغلي والقدرة يدشين شوادن أولل ومن أو نار النار كسماء وأن حاصن يوم حاصن فلا تنتصراني ما قرر سنكسان روح السوق منكر ونفسه حق منكر وغير كيس كلافر نفسه اخرى كلافر مليوه وقالي سبحانه وقالي واسع لدى قدراء كي لقد رأخ دونه حقابه يقولون اول كساب يلا يكسوا الدينة يرسلوا الله درية عليكم ادوشينا شواضنا اول البالغون درية ومن نار النار كسما وأن حاصن فلا تنتصران ما قرر سنكساني ونفسه دا يرى ربك ما تجديان فيلان شق في الصباح وقتي في شقل عيد الدلداع السماء او فكانت اي اهات وردة غدود وكدهاني حر وكلا كدهاني الصبغ وكلا لا لو فسل وقينا السماء هذا الغدود با اسم ابو الحسن الصومالي واسبدل يساوي مركاسمه مبنى نوع نقنيسا واغنيسا وامدوانيسا وعالارنيسا مرضا مرق خاصه او قال ala ka koelki sawu nacuun billaah alaab ka ma caasa samadi badani sawaliga isbindreey sawalay subhaanahu taa qiyaamada haa iyo dibaasad iyo alaab ka iyo karka jire ayay saadi gelgees isbindreey saayo waxay noqonaysaa ياوما إذا مالن كاس مالن كاس سماه الصان قنايص لا يسأل السؤال المهيء عند به دم دي جس حق جس إنس للسؤال المهيء لديه مهي وحى وحى, وحي مصانيس ولا جان جن للسؤال المهي مربع مرحلات بالجرو مرحيل وحاج يستديو قرآن كشوا اذكر يوم ماهي للسؤال لكننا الوحاج استعمل السؤال نمرق وحيد جد أفتح الله كحريات وتكلمون على دي اليوم نختتم على أقوه وتكلمون على دي حتى إذا جاءونا, جاءونا شهيد عليهم سمعهم و أفسارهم و جلودهم وكى حالتها الكاسو السؤال كل ما هو السؤال وكى آيات القرآن البلدان إله يخش على سبحانه وتعاله في يوم الآخر الله يسأل للسؤال من هذه المالنكة إذا سمد الصعب نقونا إيساوه لما تضع أي رائع الضرطة سمد إيساوه أو نقونا إيسا جلاء حجيس الصبق يؤخر قدود أي نقونا إيساوه إيساوه سمد في يوم الآخر الله يسأل إنسوا لسؤالهم هاي إنسي ولا جانون الجنة لهم هاي وحا مصميس دمريقا مقاش سام مياش شعر خنو عاصا مصميس وحا مصميس لهم هاي فبأي يرى يا ربك ما تكذبنا يُعرفوا بألي سبحانه وتعالى وعلى الله قالنا حال لك سؤالي المجرمون الدنبيلياشين باسمهم على مدهات وجهنا هو المدهو ينروهنا هو زرك و بلوك لأنه قالنا روح وجه بيسوه يهي كأنما وقشد وجهوه مقطعاً للليل هذا آدي آدي آدي من الموجه للقصة عليها و الأمر علي. إن الله نسار سبحانه وتعالى هو هو كان أيان زرق بين القناع مركب على مدى صلى وقرن يعرف المجنمون دنبيل ياشي وعلى القرن بسيمهم على مدى صلى وقرن فيوخذوا وعلى القوان بالنواسيف فوذهئ ولا قدامي لا لا انتصال ليس وقوته لأن النار تصلى بالطور wa sayna ayna man danta si sirr qeer afka laga gariyo dooda laga soo dhalaas bigjibi saasa loo iqaabana marka sadad dawal busha laga saarayna nar sayna wuxuu dad dhig kar kuso ugu تي يو على تي وقتي يكذب بها اثنين جرين المجريون قال وتأذى اثنين جرتين هذا المجريين تين دميريالتهم يضفون على بينها نار تظهر وبين حنين بيفر لحظ عين أو مش عودن بالخالك جارك بيجانه لو كريم مرة نار تجليان بتكه اورلكا مرة بين نار لو كريم عادي عادي اركور markay كان galayaan ama tan aadayaan wax u dhixeyo oo ma jira way bananao marna oolkaas naartas dabkeena fudawaad ka gal dhigaysa u horeys aya la gelinayeen marbiyo ka daran oo jahannada saa u aha أمروا بكو عرقناي و في عناو الجنة إلهي كعب سنجيل ولي من ولمن رفه إلهي خف عب سلي ما قامه ربيه فبدكه ويستيقص الجنة ما إلهي الله الله و الجنة جنة تان برسولكم الحديثة الإمام بخالي سكوري من دهب آنيتهما وما فيهما وشو الله يوحى الله كل وود ذهب وجنة تاني من فضة آنيتهما وما فيهما oo dadku kala sareeyaan way soo socotaan wayna ugu badanana ilaahay dunkan dadka isku dhax jiraan iyagoo mumeeylin ah khalaas asaloo kala horayn ayaa soo soca oo fiicanan ayaa oo kuwa janaal deegaanka ay tahay kulligeed waxa yeelo odan قلبك غصون العابد وحؤول يصور ما يسوي له في التعامل الله الصابي يصور التهون يصور كوارث يصور قسوة القمي يصور أو إلى يجي ويناء عن لودحهين ولود الجميين يصور إلى الصابي بهور السجن روح الدستار قلبك قبل المحور إلى معاصرني فأعيس انتابنا نعي ذلك انتابنا نعي جود ذلك انتابنا نعي خير كود ذي انتابوا لا كاني روح مرك الصابي إلى يصور هرتاعنا أصور وصدعه رميسانه لأن الله يقول إناء سماله تاكس يا دركة عبوري يا مخلوق الله الضيوب ما منكم من حد إلا سيكاليه ربه وصدعه وصدعه رميسانه ليس بينه وبينه حجام ولا ترجمان حجام يترجع منه ملهم إلهي بالقرآن الله يعطي وصدعه مرخ روحة كعب صعيب عليه إن صدعه يجرته سأوديه البروري دادالكيسه حلقه قهاري وحولاه اللبجنه أداد بداي ايالهكماتكم جميعا طلب الجن الى السفينه لوات عصمان واقف والله ما لا مديلك انت ص النوع اي مركب وملايين زرع في الطاله مر كان لاو قد انتس لو في وحالا جنة حضرها عناي اللواء يروض تسجياني اسك الصعونة ميستاقية جل يواصعوني فبايا رأي الله فيهما وحالا جنة من كل فاكات ودار كل زوجان اللواء النوعو ودار كستا لمنو اعتمرتوا على لمنو عنا بقوا على لمنو وهو البقوية اللواء جنة وقيدها لواء نوعو فاكاته فبايا رأي الله بكماته مرة كاون مرة كاون متكين anta ilaayma koowaar ramiga jamadu iyo waka hadana wa saaxadkiin mud takriyana waxay ku sii xanaayaan alaab qoloshin fishan nusba badaynaha من السبرق ugu jira coddo ah miis sabra qan xariirta qeeda adag oo wa janal jannatay laaba la janno goorasho dhanay way dhawdah qottina tooyda ay ka yooko ri taariikhoodo baanta ay ka rabna waxa amar oo iyagoo lagaarin baa waxan ku khidminayaa soo socda oo weey shaabana ku adeegaya adigoo markan niyiisa to kooyman aya geed le jiruna yfajiluna tafjir جو راه مض با دیک دا دامن هې ووخاص دمر با جنرال لګمې قاننه یشا سمېل دی چې لګو بخیه لو ددال او لو شقایست مدن متکئن على عليك الله ولا جنو ميره وه ګورشدو دنج وي ده جنال وا ګورشدو ميرهه مکی لا ګورنه gud ka qodax malay saw isku mar cuniyo keema kala ahay fadaayayay rabu kuma tukadiiba markii wax la cun oo la cab oo gooy la heer oo filash leero je waxa loo dayay haween walaa subhanahu wa ta'ala fihiina walawada janada xoola ahad qasar aftabar حتى كوي يدمنك إياه وبيتروي له كوكاني وينقص صار إن إنشانه وإنشانه هبدر العصبانين آخر العصبانين حوار مرج جنة هي جرابي وحالة جميلة فيهن وحالة راعي نحوى هاي قاسرة ضرفي حوين له هذا إحنا جوارك كوي روح نيك راعي هالأرك ما يسوي عند تاج ميش يدمن كوكر لم يدمي ثونا وجبور رينو ما بكرة جبسين إنسان قبل مرتاد ولا جنة جنة معرق إن سنا ما أرك بأي لا إربك ما تكذبين كأنهن قرحة وحطم ريسال عليا قط والمرجان مرجان كوسام روالون كباش على الجند ياقود قنوات بجح حدي واحد لحق جريء قوم وقاني لا واحد لحق جريس عذان تدش السافين ما ضرت قنوات بجح عادي عادي آل القرح صنوا رسالة بدر كسب بحول بدر على جهله أو وحى لحق جريء واحد لحق جريء لا يحد ولا رسول كان أيوه لوح المقام، هرقي يهيب كيوش وننتظر دهضم، صيح لقمة مقام، تضوادك ما، أيوه لوح هذه كمان، تضوادك يمرن تابد العطف، لوح المقام، طرف درت، رسول صلى الله من مركز كوارع عرفت هذا وقيل هذي على الجنة كم إذا من عرف ذاك بسميه، وحديث الإمام البخاري صحيح سكوري، رسولك السيف والروح ولا نصير ففي خير مدينة وعافية، مصر كذا لا أدوم كي واحد حجوا لنا قرصة ومصر كلا اللي ذو مصر الصويا أول كرتان كوا اللي تكمنه رسله صلى الله عليه وسلم مصر كلا كقرصان واحد هذا الصوت على أدوم كن أدوم كون بانجو إثلا هابي الرسول وهاذي النض حوالك النض أدوم كون بانجو كن تليه كن تليه وهو إثلا مركز الرسول قالي مصر كلا ولا نسيفة في رأسها خير أو جنابك وين لقاؤه قوس؟ ملا من يوافيها جناب. وأبضم كان لماذا جوهر تلقبها يا ربكماتو كذبان هل جزاء الإحسان أبعى المركة إحسان كمية إلا الإحسان فرحة إحسانك السليم إلهي فوثي سوء عبده ساطع ومؤمن كهاية وطاققها محسن كهاية وإلهي سيدع صوى عركوه وكروع ووجره أبعى المركز بيولي هاي إلا الإحسان إلا الإحسان الصمي يومين وحكرة إلا إنساء اللي هو نجيهون فرحة إلهي سعيد سوء عجي مركة الدوم كجوغة أبعى المركز ب illa injanada lagariyo oo waxa la siiyo oo duurka loo guuriyo saa loo galmooyay may way wax kala ma fadayayayada bixma tikil iyo min duuina waana ka soo maray rasuulku sallallahu alayhi wa sallam laba jannada weerday biyaga wax ku mahjireen laba jannada waa ومن دونهما لولا هو كان هوسي حاجه الدرجه جاءت مسائل وجنوه وكله سو مر او صفات كلها كالعين مره هو كان سايين بيغير اد أعجاري، تبايعا ربكم تقول فيهما وحلاوات جنحة وراءها على أن الدخخت كل محايا يجي على أن تجري قوة ويسبو الذبولين، لوحسبو ذي واحد كسر عنا يصوب ماكر الصريح، ما الدخخت ويسوب الذبولين، صوب القناة فاكهة يوم وهمان ترى من كل فاكهة زوجان، وهمان بعد جناة بحيث بأي رأينا فيهن خيرات حسان كورو صفة الله كسرة هواين شهر و خيرات و هواين أخلاق و ناكس فرح على سبيل اركب يس حان اخسان و وكاس وبوق هواين انكال يكبوق يسوه يفرن هل في قفسان يسوه يسوه يسوه يسوه يسوه يسوه يسوه يسوه يسوه يسوه هاي و خيرات هواين خلق و ناكسه قروب طوال قلب كله هوا قلب رساص اقرب دقة جناب الرسول الله عليه وسلم كوره حصان او خير بدن نحن الخيرات حسان خلقنا لازواج كراما بينهم برسول صلى الله عليه وسلم هذه امام الترمذي وي واهون خلق واناكسان او حصان هذا نقرقرح سن فدايه على بكمته خور وقوع مقصورات بحلوب في الخيام هو مروه البصيفاله كاس الريم أوين عادوا أيوة مقصورات من آدم من هيا وريج ما ينسى د هؤلاء كذل هؤلاء بع أين بان بان كل شيء عد كل بعرفكم هيا لا ندبيثون ما بكر قبلهم ولا جان في بعية عربكمات كذيرين على رف خضر كورة وحياة على صور ونبضعينها من السبرقى وجكون على رفرف كجولة سكج في بركتها سفرت وبركت خودلنا عجرا يجوش عب قري عبد الحسن عب قري عبد الوحيده هناك السوق رخصنا فيها قصر لي مركب سير رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر مركب السفيني فري فري وانتو قارف أو بكر يومي لم أرى عب قرييا يصرف ريف عبقري سيسكر عصام عبقري عندنا وانا روحا سي عبقري وروح سريب مركوا وا جوجل او اعد في عم متكينه وهيكون سيحانيا على رفرفن بركما دشود خذم اغارن وعبقري يجروش عبقري لهن حصان القرقرخسن فباي يرى ربكما تجديبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اي ربي سبحانه وتعالى كسوخاتكم كاسون ورنوا حاي دا يفتحو تبارك وحا خيرك اس بدني هي وحا وحصل رأيه اسم ربك رب جامع العيسى رب جديد الجلال وينك وصعبكها والكرم كرامي أنت يا ماموس وأوريك سكرامي عليه وصعبكها هو اسم الله الرحمن صورة الواقع وصورة مكية هو ورقمك سدائي كمل وصورة بس الإمام الترمذي يحمل أيوريين ورسولك صلى الله عليه وسلم شهود بكر بعض رسوله إحرار طارك رسوله إحرار الله ملاعين له لا يصدقهم كلن حب رأنا عنفقة ااا وحديلا ملاش هلكوا هلك ما هلك وشعركتي هلك وعفقة لما أيه حبلك ولا كان رحير بقوله ما احربناه رسول صلى الله عليه وسلم مركز ابو بكر بن ماري ويد وخير عر رسول كلا كسبه ورسول كوي الشياب النهود والواقع والمرسلات وعمه ويشمس كبيرة صدقه صلا شن صلا مية ورسول في تري رسول صلى الله عليه وسلم لا صلا دواء وعك ورمي سع ويكعده ليز، وحافظي شو ذا قصة على وري، حديث كا هو وري من أسرار رحمه الله هي غير كي، سعود مركو حنون صلي، أيه أثمانين أمير المؤمنين كيا، مركا سويفي ما لا تشتكي، معك كشجعنا يس، مركا سويفي الذنودي، رضي الله عنه وأرضا أدلان ذا، ما تشتهي، حد عشرة رحمة ربي، على أمر لك طيب، بختار مكوفر عينه كيومد، الطيب. أمراض بني بكت جوال. باختار كي بحنوم كي, كي إيه كان. إلى يبى حنوم كي يوردي. مركز روي. أنا أمر لك عبد عظيم وحسيه مرضها. عرمقو أمره مركز روي لا حاجة تلي. بنكمله. ألب من الله حنون صل. مركز روي قبلها جاهلي. جلاشة قبل كريم وليش عدلت. مركز روي أتخشى على بنات الفقر. قبلها يجمع الفقر وجب قيس فائنة علنتهن صورة الواقع. وقسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ كل ليلة لم لن تنسى فاق في اخرها بين وربه فقركم دعوان رسول قد مقرى قبلها فرق وغصب يساوي حولنا عالم ما هي قبلها يغنى فقر وغصب ما يغلى قصرتنا امبري ما خبايشا صوره دري الله وهي اولى لهاينا لو وهي كات ليسن دغيس قال سبحان الله وحوي إذا وقعت مرت هي ضعف الوقع ورسول الله وهي خريسه وهوين وين بك هذا لهم شمت صراي رسوله يعي هذا إياه وهو الهود أيوارز تستقبل كمائه مثل الوهود إذا وقع المقام دعوة الواقعة تزيد عيسى وقيام المقام معياك كم يوم معياك برم بيل معياك قيامك كم تزيد عيسى الله بين يمان ليس مكتما ذو ليس أم أهان لو وقت عد عن بعثان كذا كذي بتمنص كذي ونفسي استودج كنادق <تصفيق> تذنب الدنيا قيامك قال سبحان الله تعالى روح بين لي اماره ما كاين صداع بس كدوار خوين خافض ضد راس القطع ادونك اسكوري سنجل مالك سكورينجل ماعماحنمو ضد كور جوي اي هوس نار جيسن رضي بالله را تاعبنا كور باي و قاد ادونك هوس ايو لي تي ايا جنا قالو كور عادو نار أي جلسة صعب تبني كي تنادو بنا نار جل رافع عبد بقر علاو جمل عد إذا شجت يا معلم إلهك ورومي إذا شجت الأرض وبصت لبربري. الجبال وبره بس نبض بري وضم بس لقندك فقول ينصفه ربي ولا بربوري كيف يودي أو فكانت أي حين مازلين تهان هم اللي لقواه حلو حوى وادريشة ذمك القرابة يسوى حكاصة وجراء ياريكوين يار الأركيني الأرقان كريم روح سهلة بوري صاصي نقان يوم إير بين نقان روحه وحباها تحسواها الجامد وهي تمر مرة صح كالعين المنفوش بين فكانت جباش بوجشها أتقيف وحين نقان هباءا دم بس أقصر من بطن لفريون كنتم صدح أو كنت مهدد بني بنيلام كعبد مقطان ازواجا السماحية النوعية الثلاثة تصدحه تصدح عبد مقطان والله اهل الجنيين من هؤلاء الجني بعد كلا الصرايو قال له هو فاسحول ما يمرد استفهام التفخين بعلم فاسحول ما يمرد كتاب قرآء القصين ما ماسحول ما يمرد محيه كمية كتاب قرآء القصين محيه ما تقارن وحيه ليه وحيه بحال وين يعلم أبو الزرع ما أبو الزرع نوّل الحديث أبو الزرع دراية هل فيه نطقان مع واحد اللي وياه وما حل اللي يضعه فأذن اللي يداني والله واحد وحوجي مرك وأصحى والمش أمر كل بيه كتابك الله جسنا يهرم أركا ما محيرين أصحى والمشه وحيين مأقتا والصابقون أدم كمكة الجوعان هو الرنجر خير كهو الرنجر أصابقون آخرنا كهو الريو جنادا مرك الله جري درجزه الى اوصرينا يوم الى سبحانه وتعالى حكا سو اي دب اهل الجماعه فينا حكا لو في ا عفك سبحانه وتعالى والسابقون هو الدوم كان مركه لجوغ بدك كوهريه وخير كوهريه صلاه هب انتهت صوم هديت هي سابقه هديت هي الله ولا خير ناس الجوغا هو هوريا بدك لا هو مرمه أصابقون آخرواح روح الضفة وغهر رينايو جنة وغهر غلق وغصر رينايو إلهي أغدوك سبحانه وتعالى أولئك صادقين ترده المقررون وكو إلهي أغدوك الدرجة الكربية أعيس إلهي وكور ريح إلهي أكسي التبع نبي يضع في النعيم كدح وصادقين مقررين وقليل يحيّرنا يالاخان وقوة الضمير رب محسن ان تكون فصيانه واو امه امر اي صد وجع بانا قال لنا وامتنا ان كثيره يصار صحما وانا سيري الله عليه وسلم اني على الجنه يا صوت الى كل بارت عن markaas waxaan ka dib iyo nisbaame jannada uu nabi xws. baa noqonaysaa dadkii kala odhanis umad aanan isku nixinteey umadooda inaga horay waawaa calaamada markaas dabtada labadood oo umadna oo marka waxa weeyt sallatun meel aan weyn Hassan Basri markuu aadan fasaaheedii gelay ilaahu ku waan gaari karre maanta la garanay ha naga qadinin inaad noqono kuwan tan degu iyo sallatun al-akhir ashaawu حسبه والسلفي كجرا وعليه واصحابه نغورسي انغو ماني انغو marka gaayna wala ma ya sallalahu wa qalilun qahirna mal al-akhirina wa ashab al-yami wa kun sadiqan wahayarna wa umadadambaw ala suru billah subhanahu wa موضوعه هو واحد السوحي ويستحق الجري سار رجل السو عليها جنا دوش على صور متكئان ويجفان عليها صور البش على صور الموضوع عليها صحيح دوشا على الدنيا حاليا يكون اسكو سوجيدو روح سانبلانسون مره ك سف هنا يا ملك بدك وجي تروحنا حجي سعر كمسي يحجي س... إله إلا الله صادك سبحان الله ودع وصادك در سو روحك غوس جيد يا زو إله سو قادر المم إله ودير أهل الجنه إن روح روح هل أما كل نظيفك اركيسو يا ضو وحاله دافي حالينك مسوده ويل دان مخلد دون الاحراجيه والسلا اللي هو اركايت جننه ما جوب ما ilaahi subhaanahu wa ta'aalaa ukuu qadii ilaaayna qaliye e wiilasha ilaaay ku kaana sa yiin u bay warigooda haa yam in janaana uuriga islaaka damaa ma isaa bay haana mukhalladdu wa wiilal janaala laga abooray إبريقية وكاس كوب بوحاء ومن من معين إل حقة كأس و خمرة كله جار في يد و هذا خمرته كأس كوب خمراء أو من معين إل قصودر ما وحنا جعلوا جسنا يو وكأس ولا ينكر قرون كأ إل هذا خن صعدته على قصودر لا يصدعون عنها هو رجل مهيان أنا خمرته حقة ولا يزفون هو وارن مهيّن لا يصدعونه ما رفوا عنها ولا ينزفونه هو وارن دعوه قال قلب خبر ادونك وكعبد الله بن صوم ان أفر مرى افضل بين الله وهي عرش الروح الحنونه قاعده او كباته منتق وكوباتة أفر كباته اثر تاسيله ما له وخاسه ان مدح وكانه منتق يا روح عرش ديني ما له لا يسبعون عنها كما وريران مدح كل حنونه ولا يفنوا ما واشان وفاكهتين بين التوافقان وويش ولا توافقيه والله ما يتخيلون ala qad dar daram waha ay kan so welcome balo ban banisani sa marhasu ko emanana adana irai naaju course damay salaay wishanaad ko halajid walah bi tayl shimbirin keda la dawafan meesh oo maayesh صدرت على الله سبحانه وتعالى والله مطيرا مما يشهر رسولكم ملكو كوهر رمينة ويقولوا هالكي بشان برتاو حيلاغتها يأوروينها ذيك وحورن بيلي وحيلين جنهو ملكو عناو عبان دايو واللودة هي هاي حورن حوان عب عب عينو ان دواوين كامتالي بلولي لول بضمرايصا المقنوني او قلق يا عنا لقرد حني ولي سدف كيه سدف باردها يقولوا الهي عندما يتبعون بسفاة ونحن يتبعون في قلبه كجبتاة سدة في البلد كان كا لدينا أحدهم ملايس جزائن وحسوا وعبالمرهم السابقين تلقى عبالمرهم بما كانوا يعملون كواسة مية السابقين تلقى ورحوا الى الواء ورحوا الى الواء الهي وحسوا لا يسمعون مغلم مهيان في هذه هذا لقوة هذا الحنوش ولا تعتيم ان تبع مغلم مهيان عي اي وحبار اي حن اي وحس مغلم مهيان وان هذا الباد لها مغل سبحان الله الحمد لله يا خير روحنا هاي, هاي السلام إلا قيل النوي وح كلام مغل السلام السلام ملاعيب مرقوس صقر هي الله ليني واسلام السلام القائم الرضي هو النبي سيد المرء بين السلام السلام هو سوى صقر واسحب اليمين هو من مقون كريهه سبحانه بس واسحب اليمين هو ميت الكتاب قرر ما ما خياس حول من ديار كاني كان خير بهاص قال جانا نروح ادو درجه هوسه في عينس به ما يمر وهو بس كما دجن ميل نغ مرغود ولا في سبل بين كوستوين جوب دخود مخدود وقضخ دي لا غوريب قضخ مر لو لكن قوله ما انا قوله كمودو كجخده وكاس الى اي كان ما وكما يتحدثون مخضوط قرح مالك يساف إلهي قرحه ما أقول وحسي كسوبيين وطلحا موس ممدود أمريس السرسين سائسو سارسار سار وذلين بيكسوبيين حرار ممدود أتاق اتكفت صن وقل صنو الروح الراكب كهية جاية فرد العيوات سعون بيسول بجيلهوستي حركي سن اضعف ماي وما إن بيكسوبيين بيادحو المسكوك أو الشرمي وفاكات من الكسوين وراح كفيره وتربه لما قطعه مثل الجويني يجمع حاجهي وكذا قدرت حتى يشلي سو مال تاع حل مال حل هو الموايس كتب واللي سو عاد كان جويني شمال يلو تماما حل المال وجوكت ولا ممنوع يدير مال لما قطعه ما مثل الجويني ولا ممنوع من السديد تراني واش ندير وقت الدنيا ما نضمنه يسعدنا لو دينا ما هي والله سبحانه وتعالى وفرش وكرش ودي فرشان مكسه مرفعه ولا كريه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واعدنكم زي ما كثير كان حديث كاء ورسولك يقول وهي سجيران فرشان تبنا بين السماء والارض السماء دول كانتي سجد السماء دول كانت ثلاث عصا حنب قرصا ادون هذا وحي جنريه على هذه لا لها وحي دم بحل. ده وحي هو هذا لو كان دمهن firashkii kireysaa samada iyo dulkay saayay halka lagu turbaadin ma iyo haddii saney dulka sarfaad ma hadii qasiisood waxa waxaa weey daqiiqad bad meesha mulkiiga uu ku tagayso waa walba waa xalaad wafarash madfa'a qaraay in annahu hawantiun anshanaahunna wan abawta insha abawretsan faj'alnaahunna abkara ilaa kuwa aydoon ka wili rasuul khaliga wa marka um salaam wuxuu yiri de من ma yana kooni to kaina masuunina qowxaraynta dhal jana laga aboon salaad iyo soomkiina may sawaynu guu rasuul caddar isma tiyari karan wayna kefeer kan hadii aad aan ka fiksireey hwarba rasuul ka witil way marka saaxibti ilaahay bar marka saaxibti ya siyo iyo sabar soo ka dabartago islaah subhanahu wa ta'ala oo ku yarayna yaa adamka rasuulka akh saa ku dhahaa wi janna magalay sidumaa in annahu wali habri adduunka anshaana hun wan billawna oo wan abura inshaam bilaw aburitan faj'alnahum abkaran oo kaba da dheweena ragga qawenta jacal waxa weeye waa lama heelan waanu gaddumirku awen rawaa waxa loo dhahay ninka هو يدبلق جثاو، على رواهين جواري لو جواري لو جالين حاجة جعشها، نكهة على سكوفة روكا تعليمين، وعندنا هذا المبنى تبدأ هو يدبلق جرمن، هو ينتصر طواني ضي له شديدهنا إن شاء الله سيد بين مقونس يدي هو يد هواين قبو ونبناه نو ووكا سو ابوق تو <تصفيق> كريت <تصفيق> كود جان واحد كان سامي واحد ساس بئيه إن شاء الله مقونس مركل سبحانه وتعالى و ها وين رقد جعلو افراما اسكد اه مكل هو وين وع صدح يا سدن جب يرسول صدك جناده غريو نبر يا اليمين ها وين كانو انا وها اسكره اليمين صلك سنه اليمين كي وي كوخي بدن ميل اوريين وصلنا تا خين درو قر جنك للمرض صادق انت هو شاء الله ولا علاب جناده غريو يقول لمع العين بدك كرار ناس حوالين مكمل قناع، ثلة من الأول وثلة من الآخرين، واقفوا مركي لندبك، ما قيام الله وهو كنتم أزواج الثلاث، واكثف فيك اللوا، لولا هو الجم إياها أهل الجم، وأصحى وشمال، ما في سموم بكثير لحو، في سموم بكثير يعني نار ما يلبق الجرقة وكوي على تبا كوي على ماشى وحاميون يبيق كل الله سيقول الحجرين على كل يبيق كل وذلك الكسفين هر لحد عمي يحمون من قريل هركم ما هر كان مقامة و هر كيروك و جهنة وقير قيروك لا باربن بأليه هر كاسم ما هم يتقبوا ولا كيم يتقبوا ما الماء فالهم قريل بضنا هر إنهم بيجوا كانوا خيحة ينطدك سالو على أسفائي والشمالك قبل ذلك الدومك مطرفينك ورح يستوي إلهي <سؤال> سبحانه وتعالى نعوذ بالله من تكبر راحستان بإله ذا عاصيون وشيطان خراعيون ويذنك كله يقان الآخرون بنكرا عين العبيد مترفين بهم كل راحس وكانوا حيا يسرعون كوي جوتي على رشد العين الدم دوجين كشيو الدم دوجي يوصلون ليه دنا نت كين الجن و دم دوج وكالك ساحي في جيوا إلهي سبحانه وتعالى ما خرونا وقعوا سووا adu ka dhacaana dad Milan roo ka bacay markuu tawadkena qallay waxa uu yiri in aan amka noo siroon aan u isticmaalin dad bi weyn dhixi ay joogteen cidin skeres bulniga ay waxaanu hayaa ya qoro aan ku weydaa ayda midna markan dhamaanay oo ku naato raadan aran noqono wiilaan la ayna lama xuso miyanna la soo baha oo qabawna abyaal kana min aan Soomaalila weynay horeey qol waxa ka ina la weelina ثم ما ينقنينكم ايها الظالمون قم بايد هو المكذبون الالهي بيرو نبي الله صادق <تصفيق> لكن هو قونيسان مش جيرين جيد حقا بمن زقوم جيد يعني صار مره رسولك يمد حتاي سو دعه اذن اذن كان منها ويبشن يوم با لي مرك على كل جيفة ونبقى صعود ضالين، فشاعرمونا وعبديان شبلهم يستجير، حانوا كعقة وأنبيا كدرجيو، وحانوا عانوا هيم بارا جيل قبضان، بلن عرق حديث صياغ جيل هيم قبوقت، فشاعرمونا وعبديان بي شبلهم، حانوا ويوبيلا كل دع وجويني أمر بيها ماي ما هذا كاسو عليه سبحانه منزيلهم يومدي. مانديقي ama waxa soo laagu markaa qabaaya naarta iyo biyahay iyo suuqanka iyo waxasnaa ahnu annagaa kharqnaa kuna amburay falaas sidii qonnaa mahnoodaynaa leen baali subhana war tabar mahadii baynaa sanadan abooray afaraaytin balka warab maqnuuna midada ximka ku shubtaa antum midin kamiyay taqluquna aboor ammaana kharqnaa misaga naad insaanaga aboor waxa aan inaga odhan waxa halkaan dadku makhluuqaa أدوية دواء مركزي ساكتة بوصوب ضع من مصدوع هالكاس الين كؤد كي رب سبحانه وتعالى ينكر أوره ما حاومي هالكاس كؤ كور الدين والقذع السين الكشف تان منير منين أنتم تخلقونهم ينكر أور نحن النج أور علي قدرنا قدر ريح بينكم باهين المود روا البو دماني روا الوقت ودماني موت كأي روا البسيب ودماني كوجي لدعي كوب حانو كسر بولي كوب بدأ كدعي كوب ku sii sa kadantay waxa bal ku dhacay wakht miid bannuur hukoomiyad ah allaah waxaanu qadarna beenku nuu annaga mautaydi ku qadaray oo ma annagu manee di masluuqayna marka in qabanayna naga fakamaysan baaris waxaanu taq war ايدين كانو كبدلو وما نحن من يتبسقين خو الله على ان تبدله يعني كبدله كان فكميسان ام كان ثاني بابيان كو كلا كان كان عن كان لهون شاكو كان في مرات عن حين عجم ولقد علمتم والله قد علمت عن مشرق الاولى ابو سفر فلو اتكنت قامت كو الجنرات قدنا ابو ركلا عمر من ما كو قرطان وقت فرائتهم ما أتحرثون أحد بيرتام يقولك الجريسان أنتم إذنكم يأتزعون الصور علي أما نحن الزارعون من صنع الصور للنبي علي عور ك الله عبوران على سماه وتعال منك الصور يمك يقولك الجريسان مسجد فيلا يبين صور لو نشاء أبدا دون علي لجعلناه بيرت عورتام وحنا كريم فضاما وحنا كريم نقطع الشين ما كيسود وذكر صعيد عن الصور هجين إنسانه أدريني وخلات كريسانه بير الدين برم بالو الدين تبارك الله هنا قوم رجيس تفكر هنا قوي عباد تعجب تفكر هنا قوم رجيس يا فإنك سهري مرب قائل إنك قد هي إن وادوس وخ بدانيساني دين بامن با راع لمو قرمون وان ديم عبد الله بن عباس لمو قرغونا وان لا عذاب بانو بل غرامك كليه انه مال دعنه ايه عذابه نحن محرمونا قوة النصيب لهن بن بلايا نقول له محرمونا بأن هوان لويس يروح النجي قارئي قدم هذا حقا محظوظ ساس الله يسامح الله سبحانه وتعالى والنحن محرمونا هو جيلان ولا حرمانية واحدة اللي قدير والنصيب ضران وعيان لهن قالوا طويل افرائكم بالك ورما الماء بيه الذي بي بيها تشربون العتان أنتم يدين كمية انزلت منه كسودجي من المزين الضرور تحجر أماح المزين مسنا قينسودجي وخا عيشات عبيدنا بها ضروره كلمه دم هو ارتهد الرو بي واي وكو خير شقرو خلاص كي يروح على الوقت اللي كودانته لو قدي با غوراي لو وايد لاغوايه وخا بيهن الذي الله الذي من, من المذني أم نحن muzinun samaka ينسو sutajinun ya darurta galay oo biyaha keenay joo tojeew launa sha hadan doona wali جعلناه bihi wa hakara u jaajin kharaar bat oo kala baday hadbii nuqaan ka warse u noolal far waxa tashkuuna falafta forma shupi dam wali إلهي wa ta'ala ilahi salli alayhi abdullah isa alayhi wa jaal wa hasanu rabbulail dadbaana waxay ku shay baan laga raacow oo loogula dagaalamay waxa uu kusi afraaytin ka waran aan nara dab alla ti naato turu asiyaatan dabka hadii la wayo wax wax lagu karsan la way ka warmaan marayna adee hal dab la waya ها الناس ها او كرصايي عفرايتكم الماء عفرايتكم النار بابك كو... دبك كوارن الله تي نارته طولون عاصيتان انتم ايدين كمياه ان شاعت مسول لشجرتها جيدها اي بابكني كبخور نحن المنشورون من سنا جيتين سراي لو جو غلا بديك على وارتنا ما بابك كدعو يدا وحياره كان لا هنسو قوري الله استون دي سيدي و دخيشي هدين لوايو ديالو وكاد نطوع قيل يوم دوشي با كعاده وكال كالا لجاد حجي جي لو دبك اللوائل دبك هرو جي دي لوائل هتحاول هذه اللوائل عنط بينين كان بيها انشات مسوده يا شجرتها دب كان dabka akhra ya naartayna garan hadoono dabkan jeeyo ilaa waxa uu wareeyaa xakamay raafac uu u leeyahay in naartu akhra lagu xudusay ilaa ibn quddah tee resuud hadaan soo qawajiyeen lugu inta faacin ruux soo dhwaan lahaa wax u karsan lahaa dhana dayjita kulaayey ha maleyo meel dubba laga aray la way ku goobi lahayd dhawaal soo qawaji wa hal haddha sagaashan iyo sagaal iyo lixdan kala wa kan lagu daray oo kan ka wada kulan kan waa la qawajiyee Allahu subhanahu كان يمتقول ايا دمبايو حلايا قال عاصد لو غريني ومصعا ان هي النولاي للمقوهين مسافر كان كل نورين كحد كان هانو يا ادي و حاله ياو يا لكاينه هاي سوت لكنو مسافر دغوا لك يكول و دحن جيرت ما انت سبب ديريشات ما القوه دير انطري انت اللي جاي فصبح تصبح سبح حمد لله باسم ربك ربك ام عيسى العليم سبحان الله هذا القبض يقول لي سبحانه وتعالى إلهي ما يعيه سبحانه وتعالى تصبح تصبح سوء والنزه بسم ربك ربك ربك على عقيم ايوينا والله ورع لهم.